له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصبيه من خلقه وحبيبه أدت أمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف به الله الهمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى اتاه اليقين الله صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك الله على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا كونا سبيبا يصلح لكم أعمالكم ويرسل لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ذوثا عظيما اما بعد فان افضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الله محدثاتها وكل محدثه متعة وكل متعة ضلال وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخو في الله يكون ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فيا نحن قد اقتربنا بايام قلائل ان شاء الله تعالى من شهر رمضان المبارك اللهم اعنه على امه محمد بالخير والبركات اللهم بلغنا رمضان اعنا على الصيام واعنا على القران واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين اخي في الله هناك اخطاء كثيره يقع فيها بعض الناس في كثير من المناسبات الدينيه مثل رمضان لان مجموع الاسباب وعبدت مجموعه من اسباب هذه الاخطاء في رمضان بصفه خاصة قد تتجاوز الثلاثين او أربعين خطا لكن اختصره ان شاء الله الى عشرين خطا وباذن الله عز سأحاول ساحاول الايجاز مع كل عنصر باذن الله تعالى اخطاءنا في رمضان كثيره الخطا الاول هو الجهل بدين الله عز وجل من المفترض ان يعتكف كل مسلم على كتاب المناسب التي نحن بصدرها مثلا نحن بصدر رمضان من المفترض ان نعتكف على كتاب الصيام في كتب الفقه الميسرع لكل المسلمين حتى نتعرف على أركان الصيام ومنسلات الصيام وسنان الصيام ومثل فأنتعرف على الامور الشرعية فضعين على كل مسلم أن يتعرف على دين دخل عليك المسلم حج تعقف على كتاب الحج في كتب السنة وكتب الفقه دخل عليك اي مناسبة تعقف عليك كتب الفقه حتى تتعرف على اخطاء هذا الامر او على الصواب منه وبنقف عليه ان شاء الله تعالى فالاولى هي الجهل سبب اخطائنا التي نقع فيها في رمضان رقم واحد الجهل رقم اثنين بعض المسلمين يصنون من حبهم في الصيام يصلون بيوم الشك من شعبان الى رمضان وهذا محرم في دين الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم من صام, من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم فصيام الشك الى 29 من شعبان من المفترض ان نفطر فيه حتى نصل ما بين شعبان ورمضان الا استثناء والحب دعت إلا دي خط وأنا مش مع إلا دي لكن أعرفها من باب الأمانة العلميه إلا من كان على عاده رجل اعتاد عن يصوم الاثنين والخميس سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كل أسبوع فده يوم شك يوم اثنين أو يوم خميس فمن الممكن أن يصوم هذا اليوم لأنه على عاده من هذا اليوم ولكن الترك أولاد ولكن قالوا اهل العلم يترك أولى والفصل ما بين شعبان ورمضان أولى أو بالثالثة إمرأ عليها أيام من رمضان الماضي فتذكأت عن صيام ما عليها من رمضان وتكاثرت حتى أن وصلت إلى الأيام الأخيرة من شعبان فارادت أن تصوم ما عليها فلا حق أن تصوم ولكن الأولى أنها قد كانت تصوم في الايام السابقه فصيام شك رقم اثنين الاولى ترك والفصل ما بين شعبان ورمضان وكم ثلاثه كيفيه استقبال هذا الشهر بما نحن نصنعه الان وكيفيه استقبال سيد الخلق انتم مش بالصدع على سيدنا النبي هنا ده. ايوه الله والله بارك لصلى على سيدنا النبى كيف كان يستقبل حبيبك محمد هذا الشهر وكيف نحن نستقبل هذا الشهر نحن بمجرد ما الشيخ يطلع المفتي يقولك لك بكر رمضان تجد الاذاعات والتلفزيونات والفضائيات كلها اهلا رمضان مرحب رمضان رمضان هل الهلاله والاغاني تستقبل بالترحاب اهلا عم رمضان لكن سيد الخلق لم يكن هذا في ذكره كان يقول صلى الله عليه وسلم عندما يهل الهلال يقول اللهم اهله اللهم اهله علينا بالامن والامان والصلاه والاسلام ربي وربك الله هلال خير هنا العز انظر لصنيع النبي محمد يقول اللهم الاهله علينا بالامن والامان ونحن في حاجه واشد الحاجه الى الامن والامان يا رسول الله اللهم الاهله علينا بالامن والايمان وال عقيدة. انت مش ربنا ايها الهلال وانه هو رب الشعر انت ما الا خلق من خلق الله يثبت العقيدة في قلوب الناس ربي وربك الله تلاله خير وهلال رشد هل رأيت الفرق ما بين احتفاء الهلال واحتفاء للنبي محمد تعلم نمش جايين نتعبل ونباكي ون... ما ممكن نقول عذاب قبل ونعايرت احنا عاوزين نخرج بثوره نتعلم شيء في ديننا رقم 4 تعود المسلمون ان من كان يصلي بكثير في القيام من الايات القرانيه نتفهمه بالتزمت وما الى ذلك احنا مش عاوزين نوصل لمرحله الاتهامات ان بيصلي ايه نقول له انت مش حافظ القران واللي يصلي جزر كل يوم له انت متزمد اكدوا على خير وفي ذلك فان يتنافس مشاكل كثيره كثيرة بيصلي بأي وقتين اللي حاجة الناس اللي حوالينا هذا المسجد من صناعية او اصحاب تجارات عاوزين الى يقوموا بالشعير وعوزين يجبوا تجارتهم اهلا وسهلا ومرحبا ومسجد آخر خرج منه النور وخرجت منه الرحمة وأراد أن يصلي بالناس بجزء من في الشهر فلا بأس ان شاء الله لا نتهم بعضنا البعض ما هو المسلمين حصلت فرقه بسبب كل فرقه بتفكر بفكرها كل فرقه بتحافظ على فكرها بيتأفي عن نفسها فقط كل انت غلط ولا صح وليم يكون انا باب وانت صح لما نكونش احنا الاثنين على صواب لما نكونش احنا الاثنين بنحاول نقيم الشعيره بما استطعنا في حياتنا يا اخي في الله فقيام الليل شعيرة نرجو الا نتركها رقم خمسة كيفيه الصحوه تجد ان بعض المسلمين يعني الشباب كده يالله هاد انت وروا نمزي على سيدنا الحسين الصحر وبعد ما يصحى اروح لاخر على الفشاوي ياخبط له كده ششتين تنباك ولا حجرين تفاح صلي على سيدنا محمد والاذان يقضي جنب بتاع الفجر في حسين يبدا يتاول يلا نركب بقى عشان الحق المني سعد يلعب يروح الشغل ابي الله عليكم هذا فكس ابي الله عليكم يبدا صيامه بصحوه وبعد عن ربنا وغضب ومعيش لا لا اخف الله هم من من يتنافس في هذا الشر ويقول لك أين تذهب في هذا الصحوص مش اين تذهب هذا المساء اين تذهب في هذا اليوم عندنا خيمة ومضالية هذا الصحوص انا ظنف خيارة نفسي, نفسي ان هم هيقدموا مصاحف ويعملوا كل واحد حجوز ولا ربع ولا حاجة ولا هيقوموا الليل في الخيمة رمضانية هتارى الخيمة رمضانية تستصحر على ألغام الموسيقى الشرقية وعلى رقصات الراقصه الدولانية ايه ده ده دين ده ولا ايه هو ده دين السحور بتاعها هكتبتها اطاعة بمعصية جزا تعطق لله بمعصيه كيف هذا اخذ بالله هل يرتبع هل الليل والنهار هل يرتبع النور مع الظلمات هل يرتبع الخير مع الشر لا مستحيل مستحيل يكون الشر والخير في موافقه واحده بل ان الشر في واد والخير ايضا في واد اخر هو في طريق الله لم يتقدر الله فرعاه تبداها بمعصيه اخي في الناس رقم ستة تصحيح النيه فكما نعلم جميعا ان الصيام نوعين اما صيام تطوع واما صيام فريضه طب لو صيام تطوع لكن ان انت تبين ممكن بعد الفطر تنوى الصيام كما صنع النبي محمد صلى الله عليه وسلم احب اسمعها منك صلى الله عليه وسلم كان يأتي بعد الفجر الى بيت عائشه فيقول عندك طعام تقول لا يا رسول الله يذهب الى من امهات المؤمنين عندك طعام تقول لا يا رسول الله يذهب الى الثالثه حتى ان ينتهي من اهله فلا يجد طعاما في بيوته كلها ويقول او يوا الصيام في قرار نفسه يوما تطوعا لله عز وجل ومن هنا استدل العلماء على ان الصيام التطوع من الجائز ان تبيت له النيه بعد فطر اما في الفريضه بقى العكس لابد من تنقيط النيه قبل الفجر لان في فريضه انت عارف ان ذكر رمضان وانت بكره لازم في صايم طب فين الصيام بعد ما تصحى تجيب القولة وتشرب القولة وتخبط عليها وتتكاملها ولو ايه بكره ليك يا رب ينفق لا لأن انت بتطيع وبتعبد الى سميع وبسيط بقى الملك ما يعرفش اللي في نفسك ايه ده اقرب اليك يا اخي من حبل الوري ما ينفعش التنفس بالنية وهذه من البدع المسلمين التلفظ بالنيه بس انت كلت تقوم الصحة حاضرين كلك انك تحط في قلبك ان انا بكرة صايم جنيه ولكن ليست هناك نيه بالتلفظ في دين محمد الا في الحج والعمره لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حجه اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام ايضا من ضمن اخطاء المسلمين رقم سبعة أن الناس اعتادوا أن يستقيموا على دين الله عز وجل في شهر رمضان ثم ينقلبون على عكس ما كانوا عليه في رمضان وكأنما الله يعبد في شهر واحد السنه أهل في الله لا تكن عبدا رمضانيا ولكن كن عبدا ربانيا ربنا ألعي العزة قال له ايه قال له وقمر بالصلاة والزكاة في رمضان وقال ما دمت حيا طول ما انت عايش تعبد ربك ويسكنا النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول ايه وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين لذلك ما تموت يا محمد وانت بتصلي وتعبد ربنا حتى ما يقول اذا جاء رسول الله يوفى ورايت الناس يدخلون في دين الله يفاجئ فسبح يا محمد فسبح بحمد ربك واستغفره اللهم يا محمد واستغفره, واستغفره انه كانت اخر سوره انزلت على سيدنا النبي تستمع الاباده وطاعه من سيد الخلق لله يا عز وجل حتى في اخر حجه يقول له ثم افض من حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم بأبي أنت وأمي يا سيدي يا رسول الله هو الذي قد كان يقف ليلا طويلا ويقضي السجوداً طويلة وتسمعها عائشه وهو يكون أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك لا منك لا احصي صلاحا عليك أنت كما اشقيت على نفسك تظن انه قد بلغ به مكروه فيقول لها يا عائشه بعدما تقول له يا رسول الله خون عليك فأنت الذي قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر يقول لها يا عائشه اقى لا احب ان اكون شكورا وهو من هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حبيب الله بسم الله صلى الله عليه وسلم لم يتكاسل عن عبادة المنه حتى الرملة الأخيرة في حياته صلى الله عليه وسلم يكون من المفِيق الأعلى من المفِيق الأعلى من, الأعلى؟ من الأعلى؟ صلى الله عليه وسلم احنا نصوم رمضان. يوم العيد خلاص ربنا نصمت لك وصليت لك ولازم اروح الجنينه مع الولية وراء ورقصها في الجنينة وشغل التسجيل ابي الله عليكم يقول ابن مسعود كيف تعرف قد قبل منك رمضان ام لا قال كيف يا ابن مسعود قال ان كنت على استقامة كما كنت في رمضان فقد قبل الله منك رمضان وان كنت على عكس رمضان فقد نُصع عليك عملك ابو غريره ال 16 يقول اللهم طلب لنا رمضان وبعد ما يصوم رمضان يقول اللهم تقبل منا رمضان ال 16 الاخر تخيل السنه كلها عند السعاره يا رمضان رمضان هو اول الحياه بتاعتهم هو الشعيره بتاعتهم صيامهم قيامهم كل السنه كلها عند الصحابه رمضان رقم 8 من اخطاء المسلمين المجاهره بالمعصيه في نهى رمضان وان الناس يظنون ان المسك عن الطعام والشراب والبعد عن الزوجه هو اصل الصيام غير كده مش يعني من حقي اشوف عينيا امتع نظري واحده معديه شويه انسد هدومها في البيت لازم اتفرق انا اكلت حاجة ايه عم بشرط اتحرم ليه ده انا بستمتع بخلقي من خلق الله عز وجل يا سلام ويحطلك على التليفون نظره ايه هات ايدك ترتحلي لمستهم ايديا وهات عينيك تسرح في دنيتهم عيني والوصايا وإحنا واحنا بنصلي العصر اترمى الرنه تخليت تخرب عن الصلاه كلها ايه ده ايه ده هو ربنا ما قالش يا حبيبي ان السمعة والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا مسؤولا ان العين لا وزناها النظر نظر النجم النجل وان السمع يذني وان زناه الثم واللسان يزني وزيناه الكلام والقدم تزني وزيناه البطش انت فكرت الصيام هو بطن وفرج وخلاص لا يا حبيب عم عاوز يادب كل حواسك كلها لله تعالى يا اخي في الله يعني لما تيجي بعد العصر وانت كده لا خلاص ثلاث اربع اليوم قرب يلفظ منك وانت في ساعه العصر وفلعك طب التليفزيون اشوف فيلم عشان خاطر يعدي بقى اليوم بتاعنا شوية والتالي في فيلم يرقصة ولا اغنية ينفع ينفع تسوم ده السيوم ده ناقص ولا باطل ارجع للعلماء واسأله السيوم ده ناقص شوية درقة ولا باطل الصيام انا مش اقول لك بقى اسأل العلماء يقولون فلكم تزعى النساء في النهار كلهم ادب ما شاء الله ولكن بمجرد ما تفطر حبيبتي في الله واختي في الله تخرج الى الشوارع وكانما ستشتري الدنيا بما وهي مش هتشتري حتى بشيء حال لكن على تاريخ والشوارع النساء ايه طول النهار فايمه ربنا ما حطتش مكياج ما مشيتش عيالها شويه والنهارده انا كنت متقدمه معك يا رب لان الضرب بتاعك كل اللي انا معه راب سابني شويه وراحتك مو ساعه الالدك يا ابني وساعه ربك مو لازم كده سليم متزمد كده وليه متمسك مت... مت... مت... مت... مت... ليه يا اخي شويه اخي عيش حياتك عيش ايامك يعيش لياليك يا العبد انت ايه انت ليه كنت ممسك ليه ست تلمسوها بتاع كده اسوي كده ومغنبعينها و... وخيمه رايحه وخيمه بيه رايح. لازم مشهور برده شويه بالنهار زي ربنا وبالليل لنفسي بقى طب لما تقبضي بالليل هتقولي للملك ايه هتقولي كنت بسعر رب لقلبي فهو في حدث ما سعر انت بسعر ربه لما انزل يقول له نافق حنزله يقول له ما بك يا حنزله يقول له نحن معك يا رسول الله وكاننا على رؤوس رفايه ولكن لما نخرج الى نسائنا نلعب معهم ونلهم شوية قال يا حنظلة انها ساعة وساعة ولو ما يقصدش ساعة لابدك سعى ربك لكن ساعة وساعة في شرعنا ايضا ولكن ولكن كنت على ما كنت عليه وأنت معي لسفاحتكم الملائكة في التنقاط انها ايه الجمال ده نساء النبي ونساء الصحابه لما تنزل ايات الحجاب ما يستنوش اليوم الثالث دول يعطاهم عندهم من قماش وبصاع يمر كالغربان في صباح اليوم التالي الى الصلاة فأغذف الله لك ان تضعين حدا لك في رمضان حتى لا تؤذي في النهار الشباب وحتى لا تؤذي نفسك في ليل رمضان رقم عشرة نفاذ صبر المسلمين وخاصه في الساعات الاخيره من رمضان تجري من الشوارع واحنا ماشيين بالسيارات الكل يكسر اشارات على بعض ليه اصلا هاي جرح طب فاخوك المسلم ده مش راهي الحقيقه اصلا ماليش يا موحات ولو ظلعوا متخبيص ممكن يشتموا بعض ويسبوا الدين لبعض ممكن يوصل الحال بان الطاعه توصلنا لخطر ده الطاعه الرسول يتولد منها طاعه الطاعه يخرج منها طاعه ما يخرجش منها حدا غير طاعه والنبي يعلمك يقولك وإن سبقوا. إن سابتهر انسبه احد فإن كان يوم صوم احدكم فانسبه احد او قاتله فليكن اني امرئ صائم اني امرئ صائم ده اللي احنا بنعمله ولا بنضرب بعض ونشتم بعض وننقل عن اصول الدين مع بعض خاصه في الساعه الاخيره من النهار رمضان وانزل بقى كده انزل اي منطقه قبل رمضان ساعتين قبل الهره رمضان في العتبة ولا المسك ولا سيده عيشه وشو ترجع ازاي تطلع الميكروباص تنزل من غير قميص اه ما انت مش انا ما مش انا بنزل اساسا ده انا انزل اساسا والغره لمين للاقوى الاقوى هو اللي يعيش والأقوى هو اللي أوصل لا يا حبيبي ده الاضعف هو اللي خط في قدماته هو نبيبك انت صيب ليه ما انت صيب عشان طقل الله لدي انت في الخير الله عز وجل فنفاذ صبر المسلمين من ضمن الأخطاء رقم 11 نفاذ المرؤة المرؤة اللي انعدمه والنخوة اللي انعدمت في قلوب الرجال يبقى قاعد في الاوتوبيس في المصحف شيء طيب الفنان كده جاب ده اهو ويقول حسنا عليا كل يوم ايه عشان افك في نص رمضان خاتمه اولى واختم الخاتمه الثانيه ويبقى قدامه وواقف ايه باص من تحت النظارة ايه واحد ست عجوز ولا رجل شيخ كبير ولا واحد معوق والله <تصفيق> في, في, في على سر في لك ان تقوم لهذا المريض فهذا ثوابه وعمره مما تتروه لك في ازاي ازاي تاع الكرسي و ستة او ايه جامعة ستة او شرخة كبيرة او رجل المعوق ايه في في اللي في اللي انت بتياره وتدفرته تدفرت معنا وتأوله على المري والتكوة تدفرت معنا واحفظتي مو جميعا. نفاذ المروءة رقم التلتاشر والاثناشر دعوة مالك مستداب نقبل عنها عند عند الافطار تجد ان المسلم عند الفطار قبل الاذان بيديه ولا بيتين يكون ماسك الكبريت في واصبره في, في الايد الثانيه واول ما يقول الله اكبر الكل ولا اشراه بقى صومه النهار كله اخف باصمتك طول النهار وسج عن بطنك وعن فرجك وعن كل حواسك طاعه لله وبمجرد اول ما يؤذن ترش الملك ينفع انت في حاجه الدعاء الخلق بيقول لك 3000 رد لهم دعوه امام هادي ودعوه المظلوم ودعوه الصائم حين يختص وانت في حاجه للدعاء خلاص كل دعواتك قد استجيبت ألم تكن في حاجة للشباكل يا رب شيني ألم تكن في حاجة للدعاكل يا رب رزوني ألم تكن في حاجة لتكون اللهم نفدي بحلالك الحرام ونفدي لفضلك العظيم عم السواء ألم تكن في حاجة إلى الجنة اللهم إذي أترك بمعك والجنة ويعوظ بك من سقطك والنار نسألك ربارك والجنة نسألك ربارك والجنة بك من سقطك والنار اللهم اثنى بحلالك الحرام واختنا بفضلك العظيم المعنى السؤال الم تخذ في هذا بمقوم يا رب يا رب الزل نؤخر في الصيام ونؤخر فيه الصعب قال صلى الله عليه وسلم ما دامت امه ب... لا دامت بخير ما دامت تعجل الافطار يعني في ناس عندي الافطار تقول لك لما اسمع التشهده طب لما يخلص الاذان خيف على الافطار بتاعك لا يا حبيبي الاذان ما هو الا الا بخوض المقاط في بلده اول ما يقود المؤذن الله قبل ما يكمل اقدر تكون بتشرب انا بقول لك كده ان شاء الله انت عظيم ده فعل في الذل نفسه حولتي انت ما تاخر الزياب انت كده عن السن عشان انت تطمن على صيامك ان النبي اللي بيعلمك بيقول لك شوف امك امه الخير طول ما انت اول ما المؤذن اقبل تستر عقلك ما تستمسي التشاهد وبعد زعب شهر الأوسط لست في الآذان تقضى الآذان تستنى الآذان مصر ومصر للأخارة في الآذان تستنى الفضائيات في الصعب يبصر بعد العشاء لا يا حبيب أول ما يقول الله قبل ما يكمل أكبر حوصي يشرب وضعياته أيضا عند الصعود في ناس بتحاول تتصحر للبيت بعد الاذان أو في نص الأذان أو يقول لك اشرب لغاية وإلى شهر وده خطر الـ الـ الإمسان مش مرتبط بمنفع الفقر ومنفع الإمسان انت مرتبط بأول ما يقول الله اكبر أكبر في الفجر قبل ما يقول الله كل ما على بأكبر وشبه مش بعد التشاور ولا بعد نصر للأذان ولا بعد الاذان ما ينفعشي ان تصنع هذا الأمر أيضا من ضمن الأمور التي يغفل عنها المسلم في رمضان ضياء فرض اسمه فرض المغرب تعرفوا صلاة المغرب ما حنعرفها؟ اللي عرفها صلي على النبي. لما شاء الله قولوا صلي على النبي ما شاء الله صلي على سيدنا النبي الأمر. المغرب بدل فرض من الفرض الخمسة قدر بالله من أركان الإسلام الخمس الصلاة والصلاة في صلب الأوضاع والعصر والإشي صح. ومغرب ايوه ايوه ايوه ايوه ده زي كنت تلاك المغرب اصلحنا ساعة المغرب ساعة البطوم بالطور الايه العروض لا يا حبيب ساعة البطوم بالطوم للصاعة خدت من ولا شايف مية وقوم شرد المغرب يا جماعه عشان ما طيعش تلاتين مغرب في تلاتين يوم في شهر رمضان شوف البيض ايه عشان نصيى ربنا في الصيام نريحها كل ما دامه طالع تريح ف لا احنا قولي دم في الطعام ماذا؟ ازاي منظر المسجد خمس ست الاف وقال بقى كله على السفرة عمال ياكل ياكل ياكل ويخلص اكل اليوم ويشوف الفواتير ومن الفواتير للفواتير للتمثيليه هو عايش على ضاع المغرب منك عشان ما يضيعش وقتك المغرب لازم تنزل في في اول ما يؤذن المغرب صلي بسرعه واطلع ده عم تروح. ايضا ضمن افكار المسلمين الاسراف في الطعام والشراب قال الله تعالى وكله اشربه ولا تفرفه فالاسراف في الطعام والشراب خطأ شديد جدا في قومة محمد معناه انا بنوصى الطاقة لكن لو عملته احسائية لكميات السكر والروس والمعكولات في رمضان تتضاعف بعدة شهور عما كنا عليه في العيام من ليه اصطحن في رمضان اصل عازم حماسه اصل لازم اعمل واجب مع السيبي لازم اعمل خمس ست اصناف يأكلوا اللي والباقي على ايه خلي المهملات ما ينصحش ما ينصحش ده في ناس جراعنا مستنيين روايه واحده مستنيين حته قطع لحم واحده مستنيين طرايه واحده فعشان النعمه تدوم ليك لازم تحافظ على هذه النعمه حين سيد الخلق سيدنا النبي يلاقي في حبث عائشه كسر عيش خبز مرمي على الارض هذه الكسره من الخبز فيزيح عن الاذى ثم ياكلها ويقول لها في معنى الكلام يا عائشه كلما يعني ضيعتي نعمه الله ضيعها الله منك كلما ضيعت النعمه اني اما اضور اقول قوه لا قدر الكره واشهد ان نبينا محمد عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وعليك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ما وعدك بالنعمه من ضمن إن شاء الله اربع اخطاء حيث ان شاء الله الحمد لله من ضمن اخطائنا الغفله عن الصبيه الصغار ابن 6 و 7 سنين كانت تقول ستنا الربيع كنا نصنع اللعب للاطفال ونصومهم في رمضان فانتك الطفل على الطعام يعطيناه اعطيناهه اللعبه حتى ينام فيكون عند المغرب فياكل فلما كنت شفت صور ابنك كان ب 6 و 7 و لما في النهارده مش هيكون تاني خالص ابدا اشتكيلي لي راجل يقول لي ابني عنده 25 سنه ما وصلش ما اصل انت ما علمتوش في السبع ثمان سنين ما شكلتوش ما ظبطتوش وهو صغير فازاي تشكله وهو ب 25 سنه خلاص فات الاوان فات الاوان منك ما ينفعش تشكيل الخامه وهي لسه منصهره تشكلها براحتك لكن لما تبقى حديد صلب صعب انك تشكلها فالخامه لسه ضعيفه في ايدك سبع ثمان سنين صوروا وديله حوافظ يسوم للدول يسوم للعاشر 2 جنيه من مكافاه يديله 2 جنيه مكافاه حفزه على هذا الامر حتى انشبه على شيء يشبه عليه ان شاء الله ايضا من ضمن اخفاء المسلمين الغفله عن المثابه كده من دول جاي فضيله بجس ويروح يصلي يديه يروا كمان جزء وطائع طول النهار وطول الليل لله ما شاء الله شيء جميل احنا لا ننكر ذلك لكن انت هنا في المسجد وبره ماسك المصحف وطول النهار قراطه صباحيه ومسائيه لكن في مراتك ايه هو انت مسؤول عن نفسك بس انت سايبها معتنين على هوا ليه سايبها مع شوارد ليه سايبها مع النميمة مع ظلتها ليه طب انت انت تخش الجنه وهي ما تخشش بعد الجنه ساعتها هيتعلقوا في الابتك برضه وضع الارض ما تدخلوش الجنة لاذا يا فلدو ثم لا كان يفعل المعروف ولا يأمرن به وكان يبتعد عن المنكر ولا ينهان عنه بسرعة عدي عن المخطأ الى قبل الاخير ان شاء الله ألا وهو التأخر بالسحور له فوائد عظيمة السحور لما تتأخر فيه في نفسه تبقى السحر الساعة 12 ساعة 11 لا السحور وقت السحر لاول حاجه هيقامر لكم بالصراخ يا جماعه دقائق هقوم تصلي تصلي ثاني حاجه انت عملت السنه وقال صلى الله في السنه تصحرو فان تستحوري بارك ايضا من ضمن البوائد الطبية انت لو اكلت ونمت تلاقي الغازات بقى وانتفاخات والدنيا مقلوبه لكن لما تاكل وتنزل تستغفر ربنا وتصلي لتعاتين تخيلوا من الدنيا ما فيها السنة وبعدين الفريضه وبعدين مشي تقول اصطراتك بالسكة وتبطع تنام ساعتها تلاقي نفسك اللقمة تهرمت وقتها متبه اهل حقا ان شاء الله سأخطعنا وإذ كان لسا فاكتنا موجودة في عندنا حد ان شاء الله نقف ان حد اهل حقا أن الناس يظنون بعض الشباب حديث الزن أنه إن قام من يوم وهو جنوب فيضطر عشان خاطر الموضوع فلا يجب لا الجنابة للرجل أو الحيض للمراه ليست له شروط في الصيام واضح رب مثال رجل انتهى من عملية الجباه مع الزوبة قبل الفجر وتكاسل عن الغسل فقام بعد الصبح فعليه ان يغتسل ويتم صيامه ولا حرج عليه الا كانت حائط فانقطع عنها الدم قبل الفجر وتاكدت ان الدم توقفت قبل الفجر وتلكات وتكاسلت دون ان تغتسل فصامت بعد الفجر فعليها ان تغتسل عليها ان تغتسل وتتم صيامها ان شاء الله تعالى نقول من ثلاث حاجات وندي اولوي إن ان شاء الله ايه الحاجه الاولانيه يا جماعه مش عاوزين نعمل مقارنه العلماء اللي احنا بنجيبهم ويخطبوا بيه لان كل اللي احنا بنحاول نلقاه ان شاء الله هم علماء على خير ففي شيخ بكيك وشيخ ممكن يقول كلمة كلمه علم فما تقولش الشيخ ده ما كانش احسن من الشيخ اللي قال ده وده احسن من ده ما يقولوه له ان شاء الله على خير يعني مثلا النهارده احنا بعد يومين ثلاثه ان شاء الله والله ادفع على ما انا لو انا عملت كفر وانا انا عرضت وعدت بكيك وحياه طب بس لازم مفيدك انا عاوز اخد ستاور وانزل اخد تمره مني ومنك ونخرج نعلم نفسين ممكن اقول لك كلام كتير قوي عن عن هادي من القيامه والصراط والميزان والعايز طبعا المره لكن مش لازم كل شيء لي يكلمني عن الله وعن اهواله من القيامه وعن عذاب القبر عشان لما يذعلوا ده لا الكل اللي جاهد ان شاء الله على الخير فما انتبكش واحد على الاخر اللي ده بيعمل في القلوب شيء مش خايف ايضا ان شاء الله هنصلي في المسجد هنا بجزء كابل في كل يوم من رمضان وهنبدأ الكلام دوت من يوم الرؤية عشان يبقى تبقين بمضال من شاء ان شاء الله تعالى معانا اخي طيب وفش السلامة ربنا يجزيبوا لخير صوت طيب هيصلي بينا هنا انتشعى بالوقت ان شاء الله بدل موضوع النهدي والغرس السلام وأنو لنا المسجد جداره في مطعتك مقطوع فما يقول مع أخونا شو سلام أيضا مصارة هنوزع ورائها في الجمعة غدا شاء الله هالمصارة دليلية هنوزع ورائها واللي يأخذ ورعة يصورها وديها لغود مسلم وهنستقبل الورق دوت خلال شهر رمضان ومع الجمعة الأخيرة أو يوم ختام رمضان إن شاء الله هنوزع ونعلن عن أسماء الفائزين بلا بيوم ويوم الختام هنوزع جواهز هذه إن شاء الله المسابقة أخر حاجة أحب أن ألوي عنها أن المسجد لسه بحاجة لنا المسجد عشان يقيم يقام في الشعالي ليه من منهل الدورة اللي رب بنحاول تجهل اكبر عدد من المسلمين حتى انه فيش محمد يسير ان شاء الله هيفرسل لنا القرآن يومين في الاسبوع في الشهر رمضان في الناحية الدينية نحنا بنحاول جاهدين نجيب افضل العلماء ومن الناحية المادية على الله ثم على الله ثم على الله مش علي جدا. خلي بالك. انت المستفيد انت لو عطيتك جنيه عشان نكمل الدور الثالث ولا نكمل الدور الثاني احنا مش عارفين منك حابه ها انتم تدعون لو في سبيل الله فمنكم من يبخل او ما يبخل فانما يبخل عن نفسي مثلا الذين يرزقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله هي المحبه والله يضاعف لما يشاء الله واسع عليم فانت المعتاد اعمل بيك من غيرك المنزل ان شاء الله لكن لما انت تاخد الثمره والفوائد دي احسن ما يجي من بره غريب يعطل جنوز بقىك وفي طريقه كل المنافسين اللي متنافسين الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وما انا في منى امين ده من دعاء من قلبك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا في كل ما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم انا نسالك رضاك لك نسالك رضاك والجنة ونعوذ بك من زهرك والنعم يا رب اتقبل منا وعينا وقلبا خاشعا وقلبا خاشعا على من خيبة ومن حيبة الوجاء ومن الدم بعد ومن الزج بعد العقار ومن صور القرار القرار اللهم عنا وشكرك وحفن عليك. ارزقنا عامنا وجهة القرآن يا رب العالمين. على نحو الذي عنا. الليل. وجعلت حجة لنا يوم يا رب العالمين. الله المسلمين يا مالك ثبّت اقدامنا ثبّت اقدام المظلومين صلّي على نلتقي سادنا اجمع شمل الإسلام والمسلمين وارفعوا علم الحق والدين اجمع شمل الاسلام والمسلمين وارفعوا علم الحق والدين وارفعوا علم الحق والدين الله اكبر يا الدين اللهم اينهم لا تحضرك يا ربنا يوم الاسوداء أين اللهم صلت عليهم طيرا أراضيه أهلكم كما أهلكم عاد وثمرون لا يعرضون يا ربنا اجعل قيدهم رخاء ورخاء بلاد المسلمين اجعل بلادنا ترى رخاءا وسهل بلاد المسلمين واهل العونه بالحمد لله رب العالمين ورب الصلاه الله أكبر الله أكبر اشهد ان إنه حمد رسول الله حيّى الصلاة حيّى من ثلاث قد قامت الصلاة الله الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر لا لا لا الله المستقيم واحتد الإخواني فينا وقفنا الله وإياكم لما يحب الله صحيموا وسلاموا. سلاموا سلاموا الله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا المستقيم نعمت من الأعلى الذي غلق من سوى والذي قدر من الأدى والذي أخرى من مرعى فجعله مفاء أحوى شاء الله. ان مَنْ يَعْلَمُ الشَّغَلَ وَلا يَضِيعُ وَيُسْرُكَ لِلْيُسْرَى فَتَذْكِرْ إِنَّ بَاقِي الذِّكْرِ سَتَكْرُمُ مَنْ يَخْشَى الأشقى الأشقى الَّذِي يَصْنَعُ ما لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تذكر وذكر ربه فصلى. بل تنتصر الحياة الدنيا والآخرة خير وراء. إن هذا لصوف الرواة صوف الروهيم وموسى. you want to hang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 عذاب حديث الغاشيه وجروري يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نار عاليه تسقى من عين انيه ليس لهم طعام الا من ضريع لا يثمر ولا يؤذي يوم يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنة عاليه لا تسمع لي غاغيه فيها عين جاريه فيها صدور مرفوعه واثواب موضوعه ونمال مصفوفه ودرامي مبسوطه افلا يغوي ونظرون إلى الإغر كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت ويا يوم كيف خطعت تذكر انما انت مذكر لست علينا من قلوب الا من تولى وكفر فهو عزيزه الله العزى والاكبر ان الينا ايامهم ثم ين علينا حسابه الله Panie